ومن الليل فسلد له وسبحه ليله طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة وذرون وراءهم يوما فقيلة يحبون العاجلة وذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء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 وَإِذَا الرُّسُلُ أُخْتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجْلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمٍ الْفَصْلِ وَإِنُ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُسْبِعُهُ الْآخِرَ كذلك نفعل بالمجرمين ويلين